50 languages. 54 54 اريد ان اشتري هديه او ولكن أن لا تكون غاليه كثيرا ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا القمه صقمه خشته ربما شنطه يد سد شو ويجاسا اي لون تحب اي لون تحب شو <تحب الو SPENCIO> الو بني او ابيض اسود بني او ابيض ينو حومه او صغيره كبيره او صغيرة مش سيبلمه خشطه اتسمح لي ان ارى هذه اتسمح لي ان ارى هذه مرشه زخشقيغار هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي حومه قو هل هي من جلد صناعي من جلد صناعي ش او من جلد, صناعي؟ من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي ده ده ده هذه نوعية ممتازه هذه نوعيه ممتازة المقم واسي ب وبشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا ار هذه تعجبني, هذه تعجبني سأخذها سأخذها ما ق زخوج هل يمكن أن أبدها إذا لازم هل يمكن أن أبدلها إذا لازم؟ ادار بالتاكيد بالتاكيد شو حتنفذوا قزق نغلفها, نغلفها كهديه كسر موجه هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق